تلك اللحظة بدأت حكاية البداية والنهاية بدأت المعركة بين الحق والباطل. أخبار أما من أخبارها أخبار فجديدها يبلغ أخبار ملكها يفنى عزيزها يذلثيرها يقل لئيها يموت خيرها ي لو لم يكن فيها علا أن أهلها يموتون لكفى سريعة الفناء قريبة الانقضاء تعد بالبقاء ثم تخلف عند الوفاة أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع وطريق النجاة, طريق النجاة فيها سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله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 حقا يقينا بعد موتك يذهب والنهاية كيف سيكون حالي وحالك إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم الجحيل لا إله إلا الله الجحيم يؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها لو تركت على أهل محشر لأتت على بردهم وفاجهم إذا رأتهم من مكان بعيد. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها سمعوا لها تغيضا وزفيرا. الجحيم. سمعوا لها تغيضا وزدرا الجحيم فإذا نظرت إلى الخلائق تارت وتارت وشهقت وسفرت نحوهم وتوتبت عليهم غضبا لغضب ربهم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم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 إخوانا على سرور متقابل أسأله سبحانه أن يفرج هم المهمومين ويكشف كرب المكروبين ويقضي الدين عن المدينين وأن يدل الحيارة ويهدي الظالين ويغفر للأحياء وللميتين أهلا بكم أحبتي في ليلة مباركة عنوانها البداية والنهاية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 وتوفي أبو الدرداء رضي الله عنه كما هو سبيل كل حي فرأى عوف بن مالك الأشدعي رضي الله عنه رأى فيما يراه النائم رأى مرجا أخضرا فسيح الأرجائي وارف الأثياء فيه قبة عظيمة من أدم حولها غنم رابضة لم ترى العين مثلها قط فقال لمن هذا فقيل له هذه لعبد الرحمن بن عوف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 فلما وصف نهارهم كان من المناسب أن يصف ليلهم فقال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصدف عنا عذاب جحنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما بكى أحد الصالحين عند موته فقيل له ما يبكيك فقال أبكي أن يصوم الصائمون ولست فيهم ويدكر الذاكرون ولست فيهم ويصلي المصلون ولست فيهم انظر على ماذا يبكون والروح منك وديعة اودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب والليل فعلم والنهار كلاهما انفاسنا فيها تعد وتحسب وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك يذهب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 وكل شيء عنده بمقدار إن لله وإنا إليه راجعون فكأن أهلك قد دعوك فلم تسمع وأنت محشرج الصدري وكأنهم قد قلبوك على ظهر السرير وأنت لا تدري وكأنهم قد زودوك بما يتزود الفلك من العطري يا ليت شعري كيف أنت إذا غسلت بالكافور والصدري أو ليت شعري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 واغرور دنيا كالتي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب والليل فعلا والنهار فلا والته وجماته وجماته حقا يقينا بعد موتك, موتك وجماعتها وجماعتها حقا يقينا بعد موتك يا ابوي والروح منك وديعة اودعتها اودعتها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 واليوم نشهد الجنائز وكثير من الناس يضحكون ويتحدثون ونداء ربهم يقرع مسامعهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرض اعلم رعاك الله ان من حمل الجنازة اليوم سيحمل غدا وان من رجع من المقبرة الى بيته اليوم سيرجع اليها غدا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 إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عددا وكلهم آتي يوم القيامة فردا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا الناس فيه سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أسكرتهم الشدائد والأهوال قال قتادة يوم يقوم الناس لرب العالمين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 قال سبحانه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمفا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجله وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أدن له الرحمن ورضي له قوم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما فلا إله إلا الله على أهوال يشيب لها الولدان وتذهل المرضعات عن الأطحال وتضع الأمهات الأحمال كيف سيكون حالي وحالك إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم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 الآزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أبا من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا ألا إنها شدة قد بدأت وانتهت وبدأت بعدها عقبة كاوت إنه الحساب وشدته وهو أعظم موقف وأشد عقبة فعلى ضوئها ونهايتها ستحدد البداية التي لا نهاية لها إما يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، وإنما يقال يا أهل النار خلود فلا موت، فهيا نتابع الأحداث والأخبار، تعال نتابع بداية حساب ونهايته، لكن كيف ستكون البداية؟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 فمن يعمل مثقال درة خيرا يرى ومن يعمل مثقال درة شرا يرى فتأمل عبد الله تأمل عبد الله موقفك غدا بين يدي العزيز القهار تنظر أيمن منك فلا ترى إلا ما قدمت تنظر أشأم منك فلا ترى إلا ما قدمت تنظر أمامك فلا ترى إلا النار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 تردد عليك في ذلك الموقف واحبطت بعد ان كان املك فيه عظيما فيا حسره قلبك ويا اسفك على ما فرطت في اطاعه ربك ان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال, عن عنه قال قال صلى الله عليه وسلم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 في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا فنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستمشرة لكن قل لي بالله العظيم كيف لو كان ممن سلك طريق الغواية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 يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا فلك عني سلطانيا ووجوه يومئذ عليها غبرا ترثقها قترا أولئك هم الكفرة الفجرة، فأي مصير تريد؟ أي مصير تريد؟ أسلك طريق الهداية وتجنب طريق الغواية، استعم بالصبر وصل آه، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، لا تحزن لقلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. أسهر ليلك بالقرآن والقيام واقطع نهارك بالضماء والسيام صن في دنياك عن الشهوات والمعاصي والمنكرات وأفطر يوم تلقى الله وتنادى إلى جنة عرضها الأرض والسماوات قال إبراهيم بن أدهم لأخ له في الله إنه بلغني أن الله تعالى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 وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صلي على محمده وعلى آله وصحبه أجمعين أستغفر الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفونه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء الرياض للإنتاج الأعلامي والتوزيع بالرياض صندوق بريد رقم خمسة اثنان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 الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر يا الخلق يا الخلق إيجادا من العدم من العدم يبادي ألعب يبادي ألعب يبادي ألعب والنعمي والنعمي يا بادئ العبد يا العبد يا بادئ العبد بالاحسان والنعم والنعم يا ساترا العي يا ساترا العي العيب يا مبدل جميل ويا جميل ويا الحلم الحلم وال الحلم واللطف والتدبير والحكمي، أنت اللطيف، أنت اللطيف، أنت اللطيف فلا ينفك لطفك عن. قضائك المبرم المحتوم في القدم في القدم أسف يدمي انامله انامله عطا ويقرع منه بوس الذين نديم وسامح فاغفر وسامح, فاغفر وسامح, فاغفر وسامح فاغفر وسامح وقابل بالرضا كرما والعفو عن سالف التقصير في القدم في القدم وجعل على قدم التوفيق سيري فيه سيري فيه مستفدي واحمني زلت القدمين القدمي ولا تكلني ولا تكلني, تكلني ولا تكلني الى نفسي ولا عملي ولا, ولا عملي, عملي واجعل مماتي واجعل مماتي, واجعل مماتي على الإسلام مختتمي، مختتمي، وملأ فؤادي، وملأ فؤادي، وملأ فؤادي, واملأ فؤادي يضيء إذا، يضيع إذا، أمسيت فرداً رهينا الرمس والظلم والظلمي، وأرض عني, وأرض عني وأرضي عني خصومي يوم لا ولدٌ لا ولدٌ يغني عن الأب يغني, يغني عن, الأب عن الأب يغني عن الأب عند العادل الحكيم الحكيم يد, يد العطاء يد العطاء يد العطاء الذي قد عمنايله نايله للجن والانس الجن والانس من عرب ومن عجم ومن عجم بمن بادخلنا يا رب قاطبه قاطبه جنات عدن بمحض الفضل والكرم والكرم بمن بادخلنا يا رب قاطبه قاطبه جنات عدن بمحض الفضل والكرم نمن بإجسالنا يا رب جنات عدن بمحض الفضل والكرم قريبا في التسجيلات الإسلامية رجال رجال, رجال, رجال, رجال, رجال, رجال, رجال رجال رجال رجال رجال جبل الدنيا وعافوها رجال فما عادت نفوسهم تراعيها رجال رجال طلقوا الدنيا وعافوها رجال فما عادت نفوسهم تراعيها رجال, رجال